وَمَا نَوَّفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ إِلَٰهٌ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن راد بكم برا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتموا أن وقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم, وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا, فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا